بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد